قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطية والانماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها قال وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة, حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال كان يتصدق بها وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة ابن عمر كان يجلل بدنه القباطية قماش خاص له قيمته يزين به الهدي المهدى إلى بيت الله ماذا كان يفعل ما كان يشق الجلال شقها حينما تضع الثوب على البعير سنامه يرفع الثوب فكان البعض يشق الثوب من وسطه لينزله في السنام ليكون اثبت القماش على إيش؟ على البعير ابن عمر ما كان يشق هذا كان يبقيها على كمالها لانه كان بعدما ينحر الابل يبعث بهذه الجلال بهذا القماش ليضاف الى كسوة الكعبة وكانت الكعبة تكسى من مجموع هذه الجلال التي يؤتى بها ثم بعد ذلك تولت الدولة او الامه او المسؤولون كسوة الكعبة اصبحت الكعبة في غنى عن جلال الهدي ماذا كان يفعل ابن عمر بجلالها يتصدق بها اذا جلالها تابعة لها هناك ايضا ابن عمر كان يجللها حينما يقلدها يقلدها يحط الجلال ثم يشعرها ويرفع الجلال مخافة ان تلوس بالدم فاذا سارت ووصلت قربة من مكة وجف الدم من زمن وتدخل الحرم يجللها في دخولها للحرم ثم يرفع عنها الجلال حتى إذا أراد أن يذهب إلى عرفات كساه الجلال وتبقى جلالها عليها إلى أن ينزل بها إلى و وقبل أن ينحرها يرفع الجلال حفاظا عليها أن يصيبها من دنيا ثم يتصرف في جلالها أما كسوة الكعبة وعلاقتها بالجلال فهذا تاريخ قديم كسوه الكعبة أول من بدأ كسوتها إبان بن سعد من تبابعة اليمن حينما جاء ومر بالمدينة وحاصر أهلها وترك ولده ملكا عليها وذهب إلى أفريقيا فرجع وجدهم قتلوا ولده لأنه طلع نخلة لإنسان ليأخذ ثمرتها فضربه صاحب النخلة وقال إنما الثمر لمن أبر فمات الولد فجاء الملك ووجد ولده مقتولا فحاصر اهل المدينة يقاتلهم فاستمر القتال طويلا يحاصرهم حتى نفد زاد الملك بجيشه فقال اهل المدينة ليس من الانصاف ان نقاتل قوما نفد طعامهم ثم ناوي الى بيوتنا وطعامنا ويبيت خصمنا طاويا جائعا ثم نصبح نقاتله جائعا ماذا نفعل يخرجون إليهم عشاءهم فقال الملك عجبا والله لأهل هذه القرية نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلة لما طال الأمر عليه خرج عليه حبران من أحبار اليهود أيها الملك ماذا تريد استأصل شأفة أهل هذه البلدة لن تقدر على ذلك لماذا إنها مهاجر آخر نبي يبعث من الحرم ويهاجر إليها فلم تستطيع أن تستأصل أهلها وكلمهم فوجد عندهم علم قال ماذا تشيرون علي قالوا نشير عليك أن ترحل عنهم وأن تبني بيتا هنا حتى إذا جاء النبي وهاجر إليها يكون مسكنه. فبنى بيتا وكتب أن يكون ملكا لذويه وكذا وكذا لأيل هؤلاء الأحبار ذوي هذين الحبرين العالمين فكان أبو بن الأنصار من سلالة أولئك الأحبار وكان البيت الذي جاء ونزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد عندهم علم قال تصحباني إلى بلادي قال لا نخرج عن أجبرهما على الخروج فمسى وفي الطريق إلى مكة خرج عليه رجلان منه ذيل وقال له أيها الملك إن أمامك بيت العرب فيه كنزهم إذا هدمت هذا البيت أخذت هذا الكنز كان فيه غناءك الدهر سأل الحبرين عن قولهما فقال أيها الملك لا تفعل إنما أراد إهلاكك لأن هذا البيت العتيق اعتقه الله من الجبابرة ما أراده جبار بسوء إلا قسمه الله وهما يعلمان ذلك وإذا أردت أن تعرف صدقهما من كذبهما أظهر لهما أنك وافقت على الرأي وأنك عازم على هدم هذا البيت وأخذ هذا الكنز وأنك تريد اصطحابهما معك ليشارك في الهدم ويشترك في الكنز فلما أصبح دعاهما وقال لقد عزمت على الأخذ بمشورتكما وعزمت على هدم هذا البيت وأخذ هذا الكنز ولكن أردت أن تشاركاني في هذا الخير ولا يفوتكما من الكنز شيء بشرط ان تذهب معي وتشارك في الهدم قال لا نشارك في هدم ولا نريد كنزا. فعلم حينئذ مكيدتهما فقتلهما في الحال ثم مضى في طريقه الى مك فلما دنا من مكة سأل الحبرين ماذا تشيران علي في هذا البيت قال تدخله متواضعا متخشعا متذللا لله وأن تكرم هذا البيت وتكرم أهله فدخل متخشعا متواضعا وأطعم أهله وذبح الذبائح وقرب القرابين وأكرم أهله ثم كسى البيت وهذه أول كسوة للبيت ثم توالى بعد ذلك الملوك أو الأقيال أو الأمراء يتقربون ببنية بكسوه هذه الكعب وهكذا سار بعد ذلك حتى جاء الإسلام وتمار الخلفاء والأمراء في كسوة الكعب فكان في تلك الأثناء حينما يأتي موسم الحج القائمون على البيت يجمعون تلك الجلال التي كانوا يجللون بها البدن تجملا ومعالاة أو اكراما واعظاما لشعائر الله كما يتخيرون البذنة كذلك يجللونها بالحلل وبالأنماط وبغير ذلك ثم يجمعون هذا ويجعلون منه كسوة للكعبة فكان ابن عمر إذا جاء بالجلال والحلل جمع حلة وجعلها على البدلة لا يشقها حتى تبقى صالحة لعمل الكسوة، وكان إذا قلدها وأشعرها وجف الدم عنها وضع عليها الجلال، ثم إذا أخذت في طريقها رفع عنها الجلال صيانة لها، حتى إذا أخذت في طريقها إلى منى وعرفات جللها، فإذا جاءت نازلة من عرفات. رفع عنها جلالها لأنها تساق إلى منا لنحرها ثم يسوق هذه الجلال إلى الكعبة فسئل هذا الشخص ماذا كان يفعل ابن عمر بعد كسوة الكعبة هذه الكسوة أي التي لم تعد تحتاج إلى هؤلاء الحجاج وكانت قريش في سابق عهدها قبل الإسلام تجدد كسوة الكعبة يوم عاشوراء، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء وكانت قريش تصومه في الجاهلية وتجدد فيه كسوة الكعبة. اذا كانوا يجعلون موعد تجديد الكسوة يوم عاشوراء بعد أن ينتهي الحج ويجمعون تلك الجلال ويصنعون منها الكسوة فتكون هناك فرصة لصناعة هذه الكسوة فابن عمر بعد أن كسيت وتولى الخلفاء كسوة الكعبة ماذا كان يفعل بهذه الجلال؟ قال يتصدق بها أي أنه اهدى البدن هدية في سبيل الله وجلالها تابعة لها ولهذا المهدي يتصدق بلحم هديه وبجلده وبفرثه وإن كانت معه جلال تصدق بها وهكذا يبين لنا مالك رحمه الله تعالى ماذا يصنع الناس في جلال البدن